أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ بِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَادًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا هُوَ رَبُّ عَاشِيَةٍ وَضُحَيٍّ إِذَا أَسْرَجَهَا وَطَوَىهَا وَجَعَلَ وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجاً لنخرج به حباً ونباتاً وجنات ألفافاً إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في السور فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إِنَّ جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا اللابتين فيها لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إِن لهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حذائق وأعنابا وكواعب أترابا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 رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يذلكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صف فَلَيَتَكَلَّبُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ رَحْمَانُ وَقَالَ صَوَابًا ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَنْ شَاءَ أَتَخَذَ إِلَى رَبِّ مَأْبَأً إِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ ترابا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 والنازعات غرقا والناشطات نشقا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها راضفة قنوب يومئذ واجفة أبو صارها خاشعة يقولون إن لا في الحافره أئذك. عظاما مخرة قالوا تلك اذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس فوا اذهب الى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزد وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى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 رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك ضحاها أخرج منها ماءها ومرعاها لا أرسام تعلكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان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 قبس وتغلى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرا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 من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره أم السبيل يسره ثم أماته فأقبره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 وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا قُلبه وفَكِهَتَهُ متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة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 وجوه يومئذ مصفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قتره. أولئك هم الكفرة الفجرة بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس قوّرت وإذا النجوم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 فلا أقسم بالخمس الجوال الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِلَّ الْعَرْشِ مَكِينٍ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٌ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ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 بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء فطرت وإذا الكواكب تسرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بُع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 في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدني جِئْنَا وَإِنْ دَعَ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاسِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ فِي جَهَنَّمَ يَسْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ وَمَنْ عَمَّا بِغَائِبِينَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ هم ما ما يوم الدين يوم لا تبلك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله بسم الله الرحمن الرحيم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 لهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجان لفي الجين وما أدراك ما شجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذبون ولا به الا كل معتد اثيم اذا تتلى عليه اياتنا قال أساطير الاولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، قال إنما عرضهم يومئذ لمحجوبون. لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كما إن كتاب الأبرار لفي وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي لعيب على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مخطوب ختاموا مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ عَيْنَي يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ وَإِذَا مروا بهم يد غامجون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكين واذا راوهم قالوا ان هؤلاء لضى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 إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه وسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وراء ظهره فَسَوْفَ يدعو ثبورا وَيَصْلَى سَعِيرًا إِلَّا كان كَانَ فِي أَهْلِهِ مسروراً إنه ظنأ لن يحوربنا إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم والجفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون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 بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك مضارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان من خلق, خلق مما إن دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم دبل السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدر إنه لقول وما هو بالهزن إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا بسم الله الرحمن الرحيم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 سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وميسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى أم لا يموت فيها ولا يحيى قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّا بَلْ تؤثرون الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وهوسى بسم الله الرحمن الرحيم ألأتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آلية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يُسمن ولا يُغني من جوء وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية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 ذكر لست عليهم بمسيطر إلا ما وكفر فيعذبه الله العذاب ثم إن علينا حسابهم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليالي عشر والشفع والود والليل إذا هل في ذلك قسم الذي حج ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخف مثلها في البلاد وتمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لذي المرصاد فأما الإنسان إذا مبتله ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما وَأَمَّا إِذَا مَنْ الضُّرُّ فَإِنَّا نَذْكُرُ رَبَّنَا وَاَسْتَغْفِرُهُ رَبَّنَا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَلَا تُؤَاخِذْنَا إِن وَلَا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 دكك وان ج ربك والملك صفا صفا وانجي أَيَوَمَ إِذِ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ إِذِ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنْ مَا لَهُ ذِكْرٌ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَمْتُ لِحَيَاتِي فَيَوْمَ إِذِ النَّعَازِعُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ يَا أيها النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارجعي إلى ربك راضيا مرضيا فدخلي في عبادي وادخلي جندي بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت تحلم بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد ايحسب ان لن يقدر عليه احد يقول اهلكت مالا لبدا ايحسب ان لم يره احد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتح من وَمَا وما أدرك من العقبة فك رقبه او اطعام في يوم ذي مسغبه يتيما ذا مقربه او مسكينا ذا مسربه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 عليهم نار مؤصده بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل إِذَا يغشاها وَالسَّمَاءِ وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فَأَلْهَمَهَا فجورها وتقواها قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَوَّاهَا إِذٍ بَعْدَ أَشْقَاهَا فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فاعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها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 فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستقى تغنى وقلب بالحسن فسينصرون العصر وما يغني عنه ما إذا ترد إن علينا للهدى وإن لنال الآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلوى لا يصلىها إلا الأشق الذي كذب وتولى وسيجنبها الأثناء خلق الذي يؤتي ما له يتزكى وما لاحد عنده من نعمه تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولسوف يرضى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 ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فأوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأمن فأم اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضع عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفع ما لك ذكرك فإنما مع العسر صرا فإذا فروت فانصب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 رآه استغنى إن رَبِّكَ ربك الرجع الَّذِي الذي ينهى عبدا صَلَّى صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينتهي لنستعى بالماصية ناصيه كاذبه خاطئه فليدع ناديه سندع الزبانيه كلا لا تطعه واسجد واقترب بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّ أَزَلَ في هُوَ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ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 لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشيكين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة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 قُلْ الله مخلصين له الدين حنفاء وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وذلك دين كَسَادَهَا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَالِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَنِيَّةِ إن من الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البني جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من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 يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاة ليروا أعمالهم فمن يعمل قال ذروة خير يرف ومن يعمل مث قال شر بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه وانك نود وانه على ذلك لشهيد وانه لحب الخير لشهيد افلا يعلم اذا معثر ما في القبور وحس لما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير بسم الله الرحمن الرحيم الْقَارِعَةُ ما القارعة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 بسم الله الرحمن الرحيم الهاكم الدكاث حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كَلَّا كلا لو تعلمون علم اليقين لا الجحيم ثم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 والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة للمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن مالا أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الافئده انها عليهم مؤصده في عبد ممدده بسم الله الرحمن الرحيم أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تضليل؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَاذِيلِ تَرْمِيهِمْ بحجارة من سجيل فاجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم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 بسم الله الرحمن الرحيم إنا أحطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شارئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم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 ولا أنتم عبدون ما أعبد لكم دينكم وليدين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصو الله والفتح ورأيت ما سيدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم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 في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد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 ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ رب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم